116. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 117. أن يقولون شاعرن تربص به ريب المنون 118. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين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 117. أم له البنات ولكم البنون 118. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 119. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 110. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 111. أم لهم إله غير الله سبحان الله عن ما يشترون وإي روكس فم من السماء إذا طي يقول سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصعقون يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ولا هم يوم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحتم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحنج ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإجبار النجوم